فعندما نسأله ما هي السنة التي أخذناها للخطيب وأنه كغيره في الحكم أحسنته أنه يجيب المؤذن على المنبر كما في حديث معاوي بن أبي سفيان وهو جالس قال على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر قال معاوي الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوي وأنا قال أشهد أن محمد رسول الله قال معايا وأنا إلى آخر الحديث ثم عزى ذلك إلى رسول الله ورفع ذلك إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله على هذا المجلس حين أدن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي فينبغي الخطيبة لا يهمل هذا فهو كغيره وهو يدخل تحت عموم حديث بسعيد اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن فليس هذا لغير الخطيب من هو له ولغيره انهم يجيبون المؤذن وما حكم اجابه المؤذن تفضل يا محمد نعم مستحب عند جمهور اهل العلم اجابه المؤذن مستحبه ونقل الخطاب عن بعضهم الوجوب والصحيح الاستحباب والدليل عن الاستحباب ما هو الدليل على انه مستحب وليس بواجب ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امه يدني يقول الله اكبر قال علي الصلاه والسلام عن الفطره فلما قال الشهاد لا اله الا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار فهذا يدل على انه المتابعه ليست بواجبه ولكن ما ينبغي للشخص ان يشغل عنها غيرها وكل شيء في وقته افضل احسن من الجواب عن مساله علميه اجابه المؤذن واحسن من مراجعه المصحف اجابه المؤذن كل شيء في وقته افضل افضل من ان تاخذ المصحف وتقرا والمؤذن يؤذن متابعه المؤذن هنا افضل لان هذه السنه التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنه التي عن اصحابي رضوان الله تعالى عليهم وهذا امر ما ان اقرا القران اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولم يقل اقرا القران اذا سمعت المؤذن اذا هذا افضل هنا كل شيء ربما يكون مفضولا لكن في وقته في موضعه في زمنه يكون افضل من غيره مع ان قراءه القران كما تعلم لا يجد لها شيء من حيث الاجر بكل حرف حسنه لا قن الف لام م حرف لا تن ام ان يفون حرف ولا من حرف و من حرف الحاشط الحسن بعشره مثالها لكن هنا ما تحصل عليها لانك خالفت السنه وخالفت الصواب ربما لا تعطاها اولا نعم ربما لا تعطى هذه الحسنات لان السنه هنا اجابه المؤده كل شيء في وقته افضل انا غيره وان كان غيره من حيث العموم افضل طيب أخذنا قاعدة أيضا من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ما هي نعم أحسن ذا أن من سمع مخبرا يخبر بشيء فقال هو مجيبا له وأنا أنه أسرب قرا بمثل ما أقر به من سمع مخبرا يخبر بشيء يخبر بشيء فقال مثله وأنا انه يصير مقرا مثل ما اقر به قال مجيبا وانا يكون مقرا بمثل ما اقر به كما قال معاويه هنا لما قال اشهد ان لا اله الا الله قال وانا اي وانا اشهد ان لا اله الا الله فمن سمع مخبرا يخمر شيئا قال هو مجيبا له وانا يصير مقرا بمثل ما اقر به وبنى على هذا علماء مسائل ومنها مسائل الطلاق فاذا قال الشخص وسمعه غيره امراتي طالق قال وانا وانا ولم يقل وانا امراتي طالق فان ذهب بعضهم العلم الى ان يرجع لنيته فانه وانا امراتي طالق فالمقدر قد ثابت ولا يقال هو ما نطق بالطلاق القاعده ان المقدر قد ثابت فاذا قال انا نويت لكن اكتفيت بانا فيكفي هذا الطلاق فيكون قد طلقه لأنه أجاب مخبراً بمثل قوله فيصير مقراً بمثل ما أقر به وهكذا قال عبدي حر قال وأنا أعتقت عبدي وأنا فيعتق العبدي ذنو العتق وقس على هذا من هذا الباب يدخل تحت ما ذكر أخذنا سنة من حديث أيضاً معاوية وهي قليلة واحيانا انه يكتفي على قوني وانا قد جاء في حديث عائشه وانا انا قال وانا انا معنى الحديث لما قال اشهد ان لا اله الا الله اي انه يقول مثل وانا والصياغه بهذا اللفظ ويكتفي به والاكثر انه يجيب بمثل ما يقول المؤذن اشهد ان لا اله الا الله يقول اشهد ان لا اله الا الله الا في الحي علتين فيقول لا حول ولا قوه الا بالله حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح كذلك والاصل هو ما سمعته في جميع الانفاض يجيب المؤذن بمثل ما يقول هذا حاصل ما تقدم ما يتعلق بحديث معاويه رضي الله تعالى عنه اخذنا فائده نحويه عند قولي فلما انقضى التاذين ما هي ما عندك يا خلاذ ان ان تزاد بين لما والفعل بعد لما الحينيه تزاد ان بعد لما الحينيه ومواضع اخرى تزاد فيها نعم بعد فعل القسم او بين فعل القسم ولو اقسم ولو ان اقسم ولو او اقسم ان لو تاتيني لاكرمتك اقسم ان لو تاتيني لاكرمتك اي اقسم لو تاتيني فان هنا زائده موضع اخر نعم بين الكاف المجرور انت كان اخي انت كان اخي الاصل انتك اخي كما في البيت الشعري الذي هو في كتب النحو يستدلون به على هذا كان ضبيه تعطو الى وارق السلم كان ضبيه اي كضبيه تعطو الى وارق السلم لين هذه الشجره المورقه يعني يصف هذه المره كالضبيه في عنقها وطول عنقها وفي جمال العنق هذه ثلاثه مواضع ذكرناها عند قوله فلما انقضى التاذين وان ان تزاد في هذه المواضع ثلاثه قال رحمه الله باب الجلوس على المنبر عند التاذين وهذه من السنن التي عليها اهل الاسلام ان الخطيب يدرتق المنبر يجلس ثم يؤذن المؤذن بعد جلوسه ونا يقف واقفا كما يقول ابو حنيفه او بعض الاحناف على ما نقل ابن عبد البر عن ابي حنيفه ومن يقول بعض الاحناف انه لا يجلس وانما يقف ثم يخطب والبخاري يرد عليهم هنا باب الجلوس على المنبر عند التأذين لا يقف وإنما السنة أنه يجلس وبعد جلوسه يشرع المؤذن في الأذان هذه السنة الثابتة عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعليها المسلمون في زمننا هذا أن الخطيب إذا رق المنبر أذن المؤذن بعد ذلك ويكون تأذين المؤذن والخطيب جالس وليس هو الخطيب واقفاً كما ذكر ذلك ابن عبد البر وحكى ذلك عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى ان الجلوس غير مسنون يقول الجلوس غير مسنون بل الجلوس مسنون والبخاري يذكر هذا الحديث ردا عن الحنف الذين يقولون بان الجلوس غير مسنون بل هو مسنون وسنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ينبغي ان يفعل الخطيب لا يقف واقفا والمؤذن يؤذن لا يسلم ويجلس ثم يشرح المؤذن في الاذان خانف الاحناف في هذه السنه التي عليها المسلمون الان هنان علم خطيبا يجلس او لان علم خطيبا يقف الان الله اعلم هل لازال الاحناف على مذهب امامهم ام انهم عزفوا عن مذهب امامهم واختاروا ما عليه الجماهير بل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه فمن في بناد الاحناف يفيدنا بالنسبه لهذه السنه في عند خطب الاحناف هل يقفون ام يجلسون ثم يؤذن المؤذن ها من اخوان في بلاد الاحناف صلى معنا احناف الجمعه اي يقرب بعض الذين هم بعضهم احناف لكن نريد في بلاد الاحناف العاجب لانهم متعصبون للمذهب العاجب من التراث وغير ذلك من بلاد الحناف المتجلده فاذا علم هذا والا هذا هو معروف عندهم الان ان يعني قسمه معروف عند الناس بالنسبه للشافعيه والمالكيه والحنابل لا نعرف هذا عنهم وليس مذهبا لهم بل هذا مذهب بحنيف على ما نقل ابن عبد البر رحمه الله عن ابي حنيفه اشار اليه الحافظ طه الحافظ رحمه الله باب الجنوس عن المنبر عند التاذين تقدمت مباحث حديث السائي قريبا ومناسبته الذي قبله ظاهره جدا واشار الزين بن منير الى ان مناسبه هذه الترجمه الاشاره الى خلاف من قال الجلوس عن المنبر عند التاذين غير مشروعه وهو عن بعض الكوفيين ونقله ابن عبد البر عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى وان هو غير مسنون ونخله في انه غير واجب لا خلاف انه ان الجلوس قبل التاذين غير واجب ما في احد يقول بانه واجب ما يختلفون في انه ليس بواجب بل هو مستحب عندهم مستحب باجماعهم لكن غير مسنون هذا ما هو مسنون هذا القول وليس بصواب خلاف الفعل النبوي عليه الصلاه والسلام خلاف من قال الجنوس عن المنبر عند التاذين غير مشروع وهو عن بعض الخوفيين وقال مالك والشافعي والجمهور هو سنه هذا هو الصواب هو سنه من سنن الرسول الله ما ينبغي ان تترك هذه السنه وقال الزين والحكمه فيه سكوت اللغط يعني حتى يسكت الناس ربما يعني يكون في حديث الناس او ربما يكون ايضا فريد ذلك من الاشياء فترتفع الاصوات فاذا سلم الخطيب وجلس هدات الاصوات هذه الحكمه فيه هدات الاصوات اذن المؤذن وشرع بعد ذلك قائما في خطبته هذه الحكمه من الجنوس كما ذكر الزين وغيره قال الزين الحكمه فيه سقوط اللغط سكون اللغط اي شيء في الفم والتهيؤ للانصاف والاستنصاط لسماع الخطبه واحضار الذهن للذكر الاناس يستمعون بعد جنوسه ويتهيؤون لخطبته بعد اذان المؤذن فهذه السنه التي اشار اليها البخاري رحمه الله ان الخطيب لا يقف بعد ارتقائه المنبر او بعد ارتقائه المنبر بل يجلس قال رحمه الله باب جنوس على المنبر عند التاذين قال حدثنا يحيى ابن بكير تفضل نعم ابو زكريا يحيى بن من لا يحيى بن عبد الله عند من يحيى بن عبد الله الله يبارك فيك اي نعم احسنت ابوه عبد الله يحيى بن عبد الله بن بكير ينسب الى جده فيقال يحيى بن بكير وابوه عبد الله وكنيته ابو زكريا رحمه الله احسنتم انا حدثنا الليث اللي عند غيره ابن سعد كنيته ابو الحارس الفهمي وكان كريما وهو مصري كان كريما رحمه الله وكان يتبادل الهدايا مع الامام مالك وربما اهدى له مالك طبقا من حنى فرده الليث بطبق من ذهب رحمهم الله هذا هو الود الذي ينبغي ان يكون بين اهل العلم والله للنفر مغير ذلك كما لا ينيق بمقامهم وعلو مقامهم يقام بينهم نفره بسبب الوشاه او بسبب غير ذلك من الاسباب التي تحدث النفرة فيما بينهم فالود بين اهل العلم ينفع الله له اثر واسار على غيرهم ممن يثقون بهم ويسمعون لهم والنفر بينها وبين العلماء لها اثار على ايضا كذلك ممن يتبعهم ويسمع لهم ويحسن الظن بهم فانه احصن تنعكس الامور تنعكس ينعكس الخير على الناس بالخير وينعكس الشر على الناس بالشر كما هو معلوم فالليث بن سعد كان كريما رضي الله تعالى عنه رحمه الله وهو امام اهل مصر وكان مالك لا يتحاشى ان يطلب منه بعض الاشياء فلما اراد ان يزوج ابنته طلب منه المساعده في ذلك فارسل له من العصر ما ارسل فباع منه مالك وزوج البنت وزاد ما زاد من ذلك ما بينهم ود عظيم قال حدثنا الليث عن عقيل لا عند غيركم جادمه في اهل الاولاد طيل ابن من عقيل هذا ها لا ما عنده ابن خالد احسنه القيل ابن خالد المعيني ابو ابو خالد احسنه عن ابن شهاب محمد بن مسلم كنيته ابو بكر نعم ان السائب ابن يزيد اخبره السائب تقدم معنا وكنيته ابو يزيد ان السائب بن يزيد اخبره ان التأذين الثاني يوم الجمعه التاذين الثاني باعتبار الاول وربما سمي الثالث باعتبار ضميمه الاقامه الى الاول فسمى او ضميمه مثل قام اين الثاني سمى الثالث لانه متقدمه وبعده اذان وبعده اقامه الاقامه سمى اذانا فيكون هنا التاذين الثاني باعتبار التاذين الشرعي فهو الثاني وان كان مقدما في وين لا الثاني نعم هو اما عثمان احدث الاول كما سياتي وهو الثاني الذي كان في عهد رسولنا طيب لكن هنا قال امر به عثمان يكون الثاني باعتبار الاذان الشرعي فهو الثاني صاب ما في اشكال ان التادين الثاني يوم الجمعه امر به عثمان حين كثر اهل المسجد فهو تادين ثاني ولا شك فالاول هو السنه والثاني كتقدم معنا خلاف العلماء فيه رحمهم الله تعالى والصحيح انه لا يشرع ويكتفي الانسان باداء النبي عليه الصلاه والسلام لقد كان لكم في رسول الله اسمه حسنه ومعاو وعثمان ما احدثوا على الاطلاق وانما لعل استحسن ذلك رضي الله تعالى عنه اجتهد ان الناس قد كثروا يحتاجون ان ينبهوا قبل ذلك مئذنه وقيل انه ليس مئذانا وانما هو تنبيه فقط مجرد تنبيه وليس من الاذان الشرعي يذهب ذلك على الزوراء وينبه الناس ان الخطبه قد دنت وليس اذانا وانما هو تنبيه كما جاء عن عطاء والذي يظن انه اذان بين الفاظ معلومه لكنه لا يشرع لان سنه الرسناء الاقتصار على واحد وابن حزم يقول ليس لي احد سنه مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والله كلام عظيم هذا لمن امعن النظر فيه وترك التقليد الاعمى ليس لي احد سنه مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يتحاكمون لسنه رسول الله ويرجعون عند الاختلاف الى عائشه ربما ويسالونها عن السنه كيف نفعل كيف كان رسول الله يفعل في ذلك اذا اختلفوا نحن الواجب علينا ان نسلك مسلكهم اذا اختلفنا في مثل هذه المسائل كيف كانت السنه على عهد رسول الله في اذان الجمعه حكاها الصائب بن يزيد انه كان اذانا واحدا فقط فناخذ بها ليش الخلاف هذا وما في احد والله ينبغي ان ينكر على من اخذ بالسنه والا ما الانكار على من زاد هذا انكار على من زاد فاني ما ينكرون على من لم يقل بهذا الاذان ينكرون ويشلعون كان الواجب عليهم يقرونه وإنما يختلفون معهم الزيادة هل تشرع أو لا تشرع أما إذا اقتصر على أذان واحد ينكر عليه من أين هذا هذا ما أعرف هذا الأصل وإنما الانكار والخلاف يكون في الزيادة على ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ابتلين بالتقنيد والتعصبات المذهبية ابتلين بها جداً وهم الله بعضهم ما هم حول المذهب فالشافع يقول أذان الأذان الأول أو أذان النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي وإن هم الصوفية هؤلاء ال... الذين ترونهم في مساجدهم ما هم حول هذه السنة وما هم حول إمامهم الإمام الشافع رحمه الله تعالى الذي يقول ما كان على عهد رسول الله حب إلي ما هم حول هذا حول الأهواء وما يقررهم أئمتهم, الم... أئمتهم المضلون الضالون فلهما اما ضال نون مضل فهم بعدهم ليس بعد الامام الشافعي امام شافعي يقول الله بالسماء هم يقولوه في كل مكان وبعضهم الله بلا مكان والله لا فقه ولا عقيده حول الشافعي وانما ما يوافق اهواءهم من المذهب الشافعي ياخذوا به قال ان السائب بن يزيد اخبره ان التاذين الثاني يوم الجمعه امر به عثمان حين كثر المسجد وكان التأذين يوم الجمعه حين يجلس الإمام هذه سنة نكتفي بهذا الحديث إن شاء الله واستفدنا منه ما سمعت سنة خانف فيها من استفدنا سنة وما هي من خالف فيها سنة الجلوس قبل الأذان للخطيب بعد أن يرتقي من خالف فيها حنفيه أحسنته تفضل